كَلا إن الإِنسََ ل يَطغَا الرَّاءهُ ستَغْنَ إ إ رَبّكَ الرجع أرأيتَ الذي يَهَا عبدًا إذَا صََّ أرأيتَئِ كانَ على الهدَ أَْ أمرَ ب التقواب.